إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ألا وين أصدق الكلام كلام, كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار ثم أما بعد ورحب بإخواني طالبة العلم في هذه المدرسة وهم مع هذه الدروس العلمية التعليمية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين أولا على المدرسة وعلى المشاركين فيها ببث العلم من الأساتذة والمشايخ وعلى رأسهم فضيلة الدكتور رضا بشامة وشكره موصول أيضا إلى إخواننا الذين حضروا هذا المجلس وكنت أود أن أتكلم بشيء من الإسهاب والطلاق عن موضوع أراه من الأهمية بمكان كنا نود منذ زمن طويل أن نفتح باب النقاش والحوار مع إخواننا وهو الذي يتعلق بموضوع مجلتنا المعروفة مجلة الإصلاح السلفية هذه المجلة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها هذا العمر الطويل وهي الآن في جهاد مستمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي جهود القائمين والصهرين عليها وكنت أود أن يكون الكلام هكذا يعني دون الضبط بعض الأشياء لكن أثرت أن أكتب كلمة في هذا الموضوع حتى لا أشرد عن الموضوع و. آتي إلى المقصود الذي أريد أن أوصله إلى إخواني مادم الله سبحانه وتعالى قد وفقهم لطلب العلم وننتظر منهم إن شاء الله المزيد فإذا هذه كلمة فقط توجيهية إرشاهدية تتعلق بعمل بعض إخوانكم ممن تعرفون الذين يسهرون على هذه المجلة إعدادا وإخراجا وتوزيعا وما يلقونه أو لقوه فيما مضى من عواقب ومن مشكلات نود أن نشارككم هذا الإحساس وهذا الشعور الذي يغمرنا حتى تدركوا قيمة هذا العمل الدعوي الهام الذي لا ينبغي أن نفرط فيه فيقول بعد أن صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق قد لا يحتاج المرء قد لا يحتاج الأمر أن أسرد على مسامعكم تاريخ شاء مجلة الإصلاح الجزائرية السلفية والمراحل التي قطعتها والاحداث التي عاشتها منذ نشأتها عام 2006 تاريخ الميلادي إلى يوم الناس هذا أطيلت 13 عشر سنة. فليس هذا الذي يبعث الهمة وينفخ الروحة في الذات الميتة لكن لابد من توضيح بعض الأشياء لنصل إلى المقصود من هذه الكلمة الموجهة إلى إخواننا من طلبات العلم ألا فلتعلموا أن مجلة الإصلاح هي المجلة السلفية الوحيدة التي كتب لها هذا العمر الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جهود قائمين عليها والمسهمين فيها وهي المجلة الوحيدة التي ولدت من رحم الدعوة السلفية ليس معها توأم ولا منافس ولم يكن طيلة هذا العمر من فرض وجوده على السحة الدعوية من مجلات أو دوريات إلا هذه المجلة وإذا تجوزنا قلنا مجلة إذاعة القرآن ومجلة الإحياء بين قوسين إذا, اعتبرنا إذا اعتبرناها مجلة بالمفهوم الذي يطلق على المجلات فلم تعرف الدعوة السلفية مجلة تعبر بصدقه عن منهج السلف وتعرف به وتدعو إليه بعد مجلات جمعية العلماء المسلمين القديمة على ما في بعضها إلا مجلة منابر الهدى التي صدر منها سبعة أعداد ثم توقفت عن الصدور وكان أعضاؤها ثلاثة هم كتاب ومحرر مجلة الإصلاح الدكتور عبد الخالق والدكتور جمعة والعبد الضعيف ثم رجع الفضل والسبق إلى مجلة الإصلاح بعد ذلك وكانت هذه المجلة كما تعلمون مفخرة السلفيين وتشوفهم وارتقابهم لصدورها كان بالأمر الذي لا يخفى على أحد ولا يخفي عنكم سرا إذا قلت أنه في بعض أعدادها تم طبع ما يقارب خمسة وعشرين ألف نسخة العدد الخاص بموضوع التشيع والعدد الخاص بموضوع التشيع مثال حي لما ذكرت وكانت طباعة المجلة في معظم صدورها لا تقل عن عشرة ألف نسخة وأهيانا تتجاوز خمسة عشر ألف والمجلة عرفت بمنهجية القلم تجدها في المجلة السائرة في العالم وأبرز معالم هذه المجلة انتقاء الكتاب أصحاب المقالات مع وضع شرط فيهم وهو وضوح منهجهم السلفي مع تزكية أعضاء المجمع لهم أو بعضهم وحرصنا علىها هذا الشرط وحرصنا أقول على هذا الشرط كان يأخذ منا في جلسات المجمع وقتا ونقاشا قد يطول أحيانا حيث يتم عرض قائمة الكتاب السابقين واللاحقين وإبداع الملاحظات أو الانتقادات التي تسجل على بعضهم ثم يتم التصويت عند الاختلاف في المستكتب قبولا ورفضا وكانت هذه طريقتنا في اختيار المستكتبين منذ نشأة المجلة إلى يومنا هذا ومع هذا يتبجح عصبة المفرقين الذين كانوا معنا أننا نقوم باستكتاب من نريد دون أن يعلموا أو يأخذ برأيهم وهذا من أعظم الإفك والبهتات الذي رمنا به هؤلاء المفرقون والله حسبوه ثانيا أن المواضيع والمقالات المرسلة إلى التحرير يتم تصحيحها بعد قراءتها بعناية فائقة من قبل جميع هيئة التحرير فيما فيهم الرئيس والمدير، فتصحح الآثار والاحاديث والأقوال، وتختصر المقالات أحياناً بحذف ما كان فيها من حشوة أو استطراد أو ما يخشى أن يسبب أن يسبب للمجلة مشكلة، كذكر الأشخاص بأسمائهم، وهذا كان من من المتفق عليه من نقطة انطلاع، ثم يدعي المفرقون أننا تصرفنا في المقالات وحذفنا منها وحذفنا منها ما يحلو لنا كما دعه جمعة المفرق ثالثا أن يكتب المقال بنفس سلفي وعبارات سلفية ورؤية سلفية قدر المستطاع والإمكان رابعا أن لا يكون الموضوع قد نشر قبله في مجلة أو موقع وما إلى ذلك من الشروط التي حررت على صفحات مجلتنا والتي انفرضت بهذا التمييز عن مثيلتها وظل هذا الفريق يعمل أقصد هيئة التحرير ويقدم أحسن ما يجده ويصله من مقالات علمية ومنهجية وأدبية وتراثية وتاريخية وتربوية واجتماعية إلى القراء على اختلاف مستوياتهم فيستفيد منها أحيانا طالب العلم المتمكن وأحيانا المتدئ وأحيانا العامة من الناس وكنا دوما نسعى إلى تطوير المجلة شكلا ومضمونا من خلال ما يقدمه أعضاء المجمع وهيئة التحرير والمشاركون في المجلة وحتى القراء كان لنا معه تواصل عبر بريد القراء نثمن اقتراحاتهم ونحقق لهم بعض أمانه، وكنا نجد في بعض الأحيان لوما وانتقادا لاذعا من بعض أعضاء المجمع لسيما الذين كانوا يخططون لضرب المجلة وتشويه سمعتها فيلومون الفريق على رفضهم لمقال من المقالات لعدم استفاء الشروط أو لضعفه علميا أو منهجيا أو المطالبة بتعديله فرفضنا للمقال أحيانا وحتى الذين كانوا من هائية التحرير وأنا على رأس هذه الهيئة لي من المقالات ما لم يرى النورة بعد في المجلة وكذلك الدكتور وغيرهم من المشايخ فكانت لنا هذه الطريقة أن الموضوع الذي ليس في الشروط كان يكون ضعيفا إما في محتواه العلمي أو المنهجي نطالب أحيانا صاحب المقال بأن يراجع وأن يعد له ثم لا تنهض همته لأجل تربية هذا الشرط وأحيانا يأتي اللوم على بعض الأشكال والصور التي لا يكشفونها بأنفسهم وإنما تلقى إليه من غيرهم وهي عند التحقيق والنظر ليس فيها ما يدعو إلى ذلك التهويل ومع ذلك كنا نستجيب ونتفادى إعادتها في الإعداد اللاحقة تجنب للصدام والاختلاف وما حدثته العلم المرسوم في المجلة أو خلفية المجلة ببعيد ووالله لم يكن بالأمر اليسير علينا حتى هم بعضنا وأنا منهم لتقدم الاستقال مرات ومرات ولكن إصرار إخواننا على المواصلة ورؤية الواقع السلفي الحزين هو الذي كان يبعث فينا الأمل للاستمرار في العمل والعطاء وخلصنا في الأخير أنه ليس من السهل أن تصدر مجلة سلفية بأتم ما تحمله الكلمة من معنى وأن تكون سالمة من كل نقد أو منزهة عن كل خضر ولقد مرت أجيال على هذه المجلة وشاركت أقلام في تحرير مقالاتها، منهم علماء ودعاة كبار وكتب أفاضل منهم من بقي ومنهم من غادر لسبب أو لآخر ولم تعرف مجلتنا بحمد الله أزمة حادة مالية أو مشكلة متعلقة بالنشر أو بكم ونوعية المقالات طيلة المدة التي كنا مجتمعين ومتآلفين ومتعاونين حتى ظهرت بوادر الفتنة والتمرد من كبار التفريق وما كان يجي بإعاز في فلكهم كما كان يفعل الظهر أحيانا بحذف الإعلان عن صدور المجلة بحجة وجود ضمن المستكتابين من لا يرضاهه وإن رضيه الجميع بما فيهم الدكتور فركوس وأحسن مثال, مثال لذلك مقال فواز حمر العين ثم عزوف أية علجات عن الكتابة معنا بسبب إسهام بعض من لا يرضاهه وهكذا في سيسلة من التشغيبات والتهويلات والاعتراضات يبديها هذان المطبطان وقد يسكت عنها الدكتور فركوس في كثير من الأحيان ولا أحب أن أستطرد في عرض هذه المشاكل التي عاشتها المجلة والتي كانت السبب في تأخير صدورها أحيانا أو ضعف مستوائها في بعض الأحيان أو قلة توزيعها إلى أن جاءت هذه الفتنة بعجرها وبجرها وكان من أهدفي كبرائها القضاء على المجلة ثم القضاء على المجلة وذهبوا ريحها وإنساء السلفين فيها والأمر كان مبية ومدبرا له من زمن مع ظهور بعض المؤشرات وقتئذ ولكن حسن ظننا بإخواننا جعلنا نتغاضع عن كل ذلك كل همنا هو أن تستمر للمجلة ولا تنطفئ شمعتها في وقت كان السلفيون في أمس الحاجة إليها ولست بحاجة أن أزيد في نسبة الإحتيقان أو إغار الصدور إغار صدور إخواننا بما سمعوه ونقل إليهم من تحذيرات القوم ومساعيهم في تشويه صورة المجلة ومنع الناس من شرائها وبيعها حتى إنهم خيل لهم بفعل ساحر أنه لا يوجد في الساحة السلفية إلا مجلة فريدة هي مجلة الإحياء بنعتدي على المجلة بأنصار الرف الذي توضع فيه مجلتنا في بعض المحلات وهو ملك لنا توضع فيه مجلة الإحياء أو تباع فيها بعض الأغراض من الجوارب العطر وما إلى ذلك أي عداء هذا؟ أي ظلم هذا الذي وقع فيه المفرق؟ ومع ذلك فإن المجلة وإلى اللحظة لم تتوقف عن الصدور رغم ما تعانيه من أزمة مالية خانقة وقد نجم من هذا العداء انصرف ثلة ليست بالقليل من المساهمين والمشاركين في المجلة ماليا ومعنويا وخاصة الكتاب الذين حصر عددهم من 400 إلى حوالي 50 تقريبا وهو عدد معتبر ومع ذلك بقيت جذوة تشتعل لم تتأثر ولم تعمل فيها وسائل الإطفاء المتنوعة ولكن الله عز وجل بفضله ومنه أبدلنا بمن ذهب منهم خيرا منهم فكانوا لنا سندا وعونا في هذه الظروف الحوالك. وظهر الثلة طيبة من إخواننا طالبة العلم الجادين المجدين المجيدين فأتحفون ببعض مقالاتهم الماتعة وشاركوا إخوانهم بما أقدرهم الله عليه وتم اكتشاف بعض الأقلام التي يمكن أن يكون لها مستقبل ظاهر في الكتابة ودفع المجلة نحو أفاق مستقبلية رائدة إذا سلم له المشعل وتمت العناية بهم ولست بحاجة أن أذكرهم جميعا أو أذكر بعضهم وهم معروفون عند قراء المجلة فإلى هؤلاء الذين ذكرت وإلى غيرهم ممن هو حاضر فيما في مجلسنا هذا وإلى من هو غائب لكن هو بقلبه وروحه مع إخوانه وإلى من اكتشفناهم عبر مواقع التواصل ومواقع الأنترنت كموقع التصفية والتربية الغير الممطط طبعا ومجموعة روضة المحبين وغير ذلك نرسل إليهم هذا النداء ونبلغهم هذا الرجاء أن يتجندوا لهذا النفير ويتأهبوا لخوض المعركة الحاسمة لإنقاذ الدعوة السلفية المتكالب عليها بآياد العدين والمعتدين وأن يرفعوا صلاح القلم ليصد به ذلك العدوان الآثم ويبرز معالم المنهج السلفي النقي الذي يدعو بعد العلم والإيمان إلى الاجتماع والائتلاف والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي على المنكر لأنه والله ثم والله لا انتخذنا وتراجعنا في مثل, في مثل هذا الوقت العصيب ضيعنا وضيعنا رأس مالنا الذي هو في مجلتنا فإننا سنؤكل كما أكل الثور الأبيض يوما ولست أبالغ في دعوي لأن أعي ما أقول وستذكرون ما أقوله لكم إنكم يا طالبة العلم ويا من آثيتم لأجل العلم اعلموا أن أمانة عظيمة تنتظركم وقريبا يسلم لكم المشعل فينبغي أن تكونوا في المستوى المطلوب وفي مستوى التحدي وتبعثوا الأمل مجددا في هذا الجيل السلفي الصاعد من خلال كتاباتكم وتأصيلاتكم العلمية وإبداعاتكم الأدبية وتقعداتكم المنهجية وإشاراتكم التربوية ولسيما في هذا الظرف الذي سادت فيه الفرقة وضمحل العلم وكثرة العدوات فليس لكم من غنيمة في هذه الفتنة إلا ما تزودتم فيه من نشر علم أو دعوة إلى خير أو إزهاق باطل أو رد شبه فنهيب بكم أن تخيبوا ظننا فيكم وأن تسهموا بما أقدركم الله ومكنكم فيه من العلم باقتراحاتكم ومساهمتكم ولعله أن يتيصر لنا لقاء مجدد معكم يكون أوسع من هذا نجتمع فيه بكم مع طالبة العلم الآخرين لنجدد العهد ونرسم معا أفاق مستقبل المجلة كما كانت النية معقودة في زمن غابر ولكن لم يتيصر لنا ذلك فلعله معكم يتحقق ما أمناه وينجز بإذن الله عز وجل ما تمنيناه والله سبحانه وتعالى وحده الموفق لا رب سواه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونحن نريد بعد هذا أن تكون الاستجابة سريعة إن شاء الله فنرز من الإخوة لا يبخالوا بارك الله فيهم وأن يعودوا نفسهم الكتابة لمن لم يتعود بعد ولا زال أربما يخشى أن يكتب وأن يجري قلمه فالإنسان لابد أن تكون له انطلاقا ولا لابد له تكون بداية وهذه المجلة هي مجلة مجلتكم جميعا وقد تستعينون بأراء إخوانكم والذين لهم تجربة في هذا الميدان، فيحصل بعد المقال والآخر والآخر إلى أن تصل إن شاء الله إلى المستوى المطلوب ولا نبقى ربما في إطار هذه المجلة الوحيدة ذات المواضيع العامة، بل ربما قد يتطور الأمر إن كانت العزيمة متوفرة والإرادة موجودة. إلى أن تكون هناك مجلة يعني تهتم بمختلف شرائح المجتمع كمجلة الطفل المسلم كمجلة المرأة المسلمة ككتابة مثلا بعض الإعداد الخاصة بالمجلة تعنى ببعض المشاكل أو بعض المظاهر أو رد بعض الشبهات على غيرار ما فعلنا في العدد المعروف بالرد على الرافضة والشيعة فأظن أن مجال المجال الدعوة والإسهام فيها عبر المجلة وعبر الكتابة يبقى هو طبعاً من أهم الوسائل الدعوية الناجحة التي ينبغي أن نحافظ عليها وألا نفرط فيها وألا نفرط فيها لأنها هي تعبر عن عن عن, عن جهد الجماعة بأكملها وحيثما ظهر الضعف أو النقص عند البعض يكمل عند الآخر بخلاف جهد الفرض فإنه قد يعتريه أحيانا شيء من الضعف أو النقص أو الملل أو الإنقطاع ولكن المجلة تبقى هي كما يقولون هي العصب القائم والمحرك للعمل الدعوي فنرجو يعني أن يسهم الإخوة بارك الله فيهم في هذه المجلة وأن يقدموا ما عندهم ولو على سبيل التجربة الأولى إلى بعض إخوانهم طاربة العلم وإلى المشيخ الذين يعرفونهم من غير أن يكون بينهم شيء من يعني الحياة أو شيء من الخوف ولا كذا فنحن يكمل بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا وينقض بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض يستفيد الصغير من الكبير ويستفيد الكبير أيضا من الصغير ويستفيد الذي ليس له تخصص من الذي عنده تخصص فأظن أن هذه الجهود إذا ظفرت فإن الثمر تكون إن شاء الله كبيرة وعظيمة ومباركة أيضا هذا الذي أردت يعني أن أوجهه إلى إخواني ومن كان عنده من إخواننا ومن المشايخ حاضرنا معنا كلمة تدعم هذا الذي قلناه وتشجع عليه فاللي تفضلوا مشكورين. اشخع عمره وشانه. جت وافت. ها؟ المذاكرة كفاية يا شباب. وحنا بشين بشان يعني الواحد كما قال يبعث احنا ما دام نتكلم في الأمل فلا فلابد أن يبقى لنا الأمل. وعند الأمل، ولهذا يعني القد أكون يعني عندي شيء من من من الارتباك والخوف الخوف لو قلت بأن الجمع الآن الذين يشرفون على المجلة يعني قاربوا إلى إلى سن التقاعد وحتى ولم يتقاعدوا فتعلمون يعني أن العطاء ليس كما كان في الأول. والإنسان قد عاش عمرا ونحن ورانا كلنا يعني الصغير مننا جواز الخمسين والكبير في الستين ويزيد لا شك أنه حتى كان يبقى العطاء ما راح يبقى ذلك العطاء الذي يكون عندكم وخاصة الطلبة الذين هم الآن في الدراسة العليا والذين يزاولون الدراسة والمطالعة فهؤلاء يمكن أن, أن يعني إسهام كبير وتكون مشاركتهم فعالة وقد لمسنا هذا في بعض إخواننا بارك الله فيهم الذين أتحفونا ببعض المقالات في المجلة وكانت يعني مقالات في في في في المستوى وأنا رأيت لي بعضهم يعني بعض الأشياء التي يكتبونها يعني في في في, في القمة ومع ذلك لا نعرف له يعني ال إسهاما في في في مجلتنا منذ أن شئت وهذا لا ينبغي يعني ما دام عنده قدرة على الآخر يساهم على الأقل هذه المجلة تخرج من هذا الـ مع الان تصوروا ما عندناش الآن ثلاثين واحد اللي يكتبوا مع وجود هذا العدد الـ يعني الكبير والحمد لله يعني من من السلفيين وهذا يعني حتى نقوله يعني بعد ما وقع يعني من من هذه الفتنه أما من قبل فلا شك ان الامر قلت لك احنا الكتب الذين كتبوا في المجلة فاق الأربعين وكان الذين يبعثون مقالتهم ربع مئة وخمسين يعني كاتب هذا شيء مهم جدا يعني في المجلة لكن بعد ذلك انحصر العدد وبعضهم انقطع وبعضهم لم يبدي يعني جوابا وما إلى ذلك من من الأشياء التي قد تكون أعذارا وقد لا تكون شخري ده لا 50 هاي هاي 50 وقال خلاص ها الطلب يعني اللي ودي نكتب له الكندل اللي يقولون ما كنا الكتاب كنا نقول أن أكثر يعني من نكتبهيات بهالمجله من مشاير فتركنا بكتابتين مشايخنا وكثير من الطلباء العالو والفاقي واتقون الرأي انهم ما كتبوا إلا باب تواضع مبني ويخرسه وإلا أن أضلنا كثير من طلب الآن عندهم بطل فهدف الباب الالطيب باركوافي وشيخنا إيه نعم نحن جينا لنكسر هذا الحاجز إن كان موجودا كسر هذا الحاجز. ما إحنا ما ما نش بالك مجال أهل اختصاص ولا كذا. بدينا المجلة أيضا. هربنا المجلة. كنا نكتبوا مواضيع هكذا يعني تجيء يكون مواضيع مقالات عادية يعني متواضعة ما إيش؟ كمقالات ومقالات الناس كأن أهل اختصاص أحيانا يأتيك مقال من متخصص واحد في الحديد واحد في الأصول يكون عنده شيء من من من الجديد من الإبداع. من الكلام في مسألها ربما لم يسبق أن علجت بذلك الشكل ولهذا نقول لكم أنه في المجلة ليس كل يعني عندها نفس المستوى مستوى متباين ولكن يكفي أن المجلة قدمت أشياء كبيرة حتى لطلبة العلم ولما تشوف أنت العدد 61 الآن وفي كل عدد يصدر مثلا في باب التراث مخطوط هذا كنت أجمع وعندك مجلة مخطوطات يعني لم ينشر إلا في مجلتنا وهذه سابقة تعطي هذا التمييز الذي تفرد به المجلة عن مجلات أخرى فضلا عن بعض المقالات في المنهج وبعض المقالات في القرآن وبعض المقالات في السنة وبعض المقالات في الإعلام وبعض البحوث التي هي جديرة بأن تنشر حتى في المجلة المحكمة إيه هذه المجلة مجلة الإصلاح تميزت بمثل هذا وأنتم قد تسهمون كل حسب لاختصاصه دق واحد اللي يراو عنده ولع بالأدب ولا بالشعر ولا بالحديث ولا ب بالقرآن يكتب أنا وحي منارقلا وهو موجود هنا طالب هكذا اسمه لطفي طهر أنا لا أعرفه في الحقيقة ها ما هو طالب هكذا في الجامعة لكن الحمد لله يعني نشطت قريب في كل عدد يبعد يبعث يبعث مقال في كل عدد يبعث مقال مقالات الآن م موجودة يعني على مر مر مر الشهور يبعث يحاول يكتب يكتب حين في الحديث حين يكتب في القرآن حين يكتب كذا أمليح ومثل هذا يعني يشجع و و يعني لو استمر في الكتابة راح يكون له يعني إذا استفاد مثلا من المراحضات وكذا منها راح يعني يرتقي بمستواه وانتم كذلك كل إنسان لازم لتكون له بداية بداية ما راح تكون لبداية لماعة أو بداية يعني ينتهي فيها الإنسان إلى رئية إلى العلم رحية مبتدي والمبتدية تعثر وهذا لكن بعد ذلك هذا كمثال واي لا يوجد أمثلة كثيرة يعني من بعض ال, ال... الاخوة طلبة العلم الذين يعني اسموا بمقالات جيدة وهي موجودة الآن وبعضها منشور بالو اكثر وهو منشور نحن نرغب يعني من اخواننا أن يبعثوا لنا بهذه المقالات وأنها تقرأ وإلى لم تكن حتى في في المستوى الذي يعني تسمح المجلة بنشره، فإنها يتم التعامل مع مع الشخص، فاا تذكر له بعض الملاحظات أو بعض الانتقادات حتى يراجع مثلا الطريقة أو المنهجية أو الأسلوب أو شيء من هذا قبيل. هذا وناظرنا دي مهم طالب العلم طالب العلم هذا الذي يتعلم العلم ويتخرج وماذا يفعل بالمعلومات؟ وعنده حاجة من الاثنين. إما أنه يصير مدرسًا يعلم الناس في في في الأقسام العلمية هكذا، ولا يصير إمامًا يعظ الناس ويدرس كتب الفقه والتفسير والحديث، وإما أنه يكتب يكتب يساهم في مجلات أو في دوريات أو شيء ما الغبي. عندك ثلاثة من ثم عمر أما أمور أخرى تجيب الدكتوراه ولا عندك ليسانس ولا ماستر في في الشريعة وبعد تطرح تخدم طباخ ولا ما تبيع ولا آه ما كاش فائدة يعني من هذا التحصيل الإنسان هذا العلم لابد أن يزكيه فكانت ثلاث أمور وأنا ماذا بين المجلس يعني عامل سهل إنسان في دار يحرر مقال موضوع صغير ثلاثة أربع صفحات ويبعده فعملنا فيكم إن شاء الله عملنا فيكم إن شاء الله هي. وأيضاً إحنا الذي نرجوه منكم هو وأيضاً يعني إذا كان عند القوم اقتراحات ولا عندهم أشياء يعني يلاحظونها في المجلة ولا موضوعات يقترحونها وشوف هذا القابل يتقدم وراء والآن الدكتور معكم في كل أسبوع ويمكن يعني أن تعطوا هذه الأمور وأنحن ننظر فيها كهيئة ونسمن هذه الاقتراحات وهذه الجود إذاً نكتفي بهذا القبول. هي كما قال يس هذا عمل ي يرد يس بها طاعة الله عز وجل والطاعة لا بد لها من من من من شروطها هي معروفة الإنسان في عمله لله سبحانه وتعالى ويشتهد الإشتهد وأن يكون أمينا أمينا في كتابته أمينا في نقله وعليه أن يسأل ما هو الشعيب السؤال عليه أن يسأل قال كيف يحرر المغفل حنا كان بعض إخواننا نثمين جهودهم ولكن للأسف حياً لما يكتب المقال يعني يرسل المقال وكأنه يدرس للناس ولا يعرف أن المقال ليس كالموعظة التي تلقى الناس حتى تصبح حيانا يذكر بعض الكلام الذي يقول هكذا فهمت مثلا أو كلمة يعني وشي هذا القبيل ولا إلى غير ذلك يكرر الكلام اللي يقوله وهذه ما, ما, ما فيهاش حرج يعلم بأن المقال لابد أن لا تكون في هذه الأمور ويتعلم بعد ذلك المقال الأول الثاني الثالث حتى يلي يعرف وبعد لما يدرب على المنهجية التي نتبعها نحن مثلا في, في كتابة المقالات مثلا مسألة التوثيق مثلا النقل الأمان في النقل أن تذكر الأقوى المنسوبة إلى أهل العلم أن تذكر المراجع أن تذكر المصادر أن يكون الموضوع يعني موضوع يتسم بالعمق والنظر السلفية بعيدا عن شطحات المخالفين هذه الشروط لابد معرفة احنا في المجلة دارين واحد الشروط هذه الشروط مثلا يلتزم بها الكاتب ويدير تواصل مع بعض إخواننا الذين لهم تجربة في الكتابة وكان بعضهم موجود معنا الآن ولا يتصل بها أي كل في منطقته ال في كل منطقة يوجد الحمد لله من, من الإخوان الموجودين والمشايخ الموجودين في التحرير تصلوا بهم ولا شك أنهم سيفرحون يعني بهذا التواصل و بهذا التعاون الذي يكون من أجل إثراء مواضيع المجلة لا تقسموا مشكلة نحن نستعدون بإمي الله تبارك وتعالى نحن نصلوا سبحانك اللهم والحمدك شهدوا الله لا إله إلا تستغفرك ويتمو إليك والحمد والسلام